الف الف صلاه و الف الف سلام عليك يا سيد المرسلين الف الف صلاه و ألف, الف الف سيد النبيين سلام عليك يا سيد الصادقين الف الف صلاه و الف الف عليك يا سيد الراجعين الف الف صلاه و الف الف عليك يا سيد الساجدين الف الف صلاه و الف الف عليك يا سيد القاعدين الف الف صلاه و الف سلام عليك يا سيد القائمين ألف ألف عليك سيد المصلين ألف ألف عليك سيد الذاكرين الف الف صلاه و الف سلام عليك يا سيد الشاهدين الف الف صلاه و الف سلام عليك يا سيد الاولين الف, ألف, ألف سلام عليك سيد الاخرين الف الف صلاه و الف الف سلام عليك يا رسول الله الف الف صلاه و الف الف سلام عليك يا نبي الله الف الف صلاه و الف الف سلام عليك يا حبيب الله الف الف صلاه و الف الف سلام عليك يا من اكرمه الله الف الف صلاه و الف الف سلام عليك الله الف الف صلاه و الف الف عليك يا من شرفه الله الف الف صلاه و الف الف سلام عليك يا من اظهره الله الف الف صلاه و الف الف الله الف الف صلاه و الف الله الف الف صلاه و الف الف سلام عليك يا من عبد الله الف الف صلاه و الف الف سلام عليك يا خير خلق الله الف الف صلاه و الف الف عليك يا خاتم رسل الله الف الف صلاه و الف الف سلام عليك يا سلطان الانبياء الف الف صلاه و الف سلام عليك يا برهان الاصفياء الف الف صلاه و الف سلام عليك يا مصطفى الف الف صلاه و الف سلام عليك يا معلا ألف ألف صلاةِ و ألف ألف سلامِ عليك يا مِجُّتَبَا ألف ألف صلاةٍ و ألف ألف سلامٍ عليك يا مُزكي ألف ألف صلاةٍ و ألف ألف سلامٍ عليك يا مكي ألف ألف صلاةٍ و ألف ألف سلامٍ عليك يا مدني الف الف صلاه و الف الف عليك يا عربي الف الف صلاه و الف الف سلام عليك يا قرشي الف الف صلاه و الف الف عليك يا هاشمي الف الف صلاه و الف الف عليك يا ابطحي الف الف صلاه و الف الف سلام عليك يا زمزمي الف الف صلاه و الف سلام عليك يا تهاامي الف الف صلاه و الف سلام عليك يا امي الف الف صلاه سلام عليك يا سيد ولد ادم الف ألف صلاة و ألف عليك يا أحمد ألف ألف صلاة و ألف ألف عليك يا محمد ألف وألف وألف وألف عليك يا ألف وألف وألف وألف عليك يا ياسين ألف و ألف صلاةٍ و ألف و ألف سلامٍ عليك يا مدثّر ألف و ألف و ألف ألف سلامٍ عليك يا صاحب الكوثر ألف و ألف و ألف و ألف عليك يا شافع يوم المحشر ألف و ألف و ألف و ألف عليك يا صاحب التّاج الف الف صلاه و الف سلام عليك يا صاحب الميراج الف الف صلاه و الف سلام عليك يا سيد الأولين والاخرين الف الف صلاه و الف سلام عليك يا سيد المحسنين الف ألف صلاة و ألف ألف سلام عليك يا سيد الكونين والثقلين ألف ألف صلاة و ألف ألف سلام عليك يا صاحبنا علينا ألف ألف صلاة و ألف ألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا خاتم الأنبياء والمرسلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا نبي الله يوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون